السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قصة الصراع قصة الصراع اليوم نتناول فيها سيرة صالح عليه السلام حيث إننا تحدثنا في المرة السابقة عن هود عليه السلام وكيف كان صراعه مع الباطل وكيف دعا قومه وكيف كان هلاك قومه ونجاته صلى الله عليه وسلم اليوم إن شاء الله رب العالمين نعرف من هم ثمود ومن هو صالح وإلى من ينتسبون وهل أقاموا دولة وكيف كان تمكينهم تمكينهم الحضاري المادي وكيف كانت روحانياتهم وإيمانيات هؤلاء القوم كل هذا نتعرف عليه اليوم إن شاء الله رب العالمين في حلقة اليوم من قصة الصراع ولكن في البداية نرحب أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا استاذنا دكتور جمال انا بك يا من هم ثمود ومن هو صالح دكتور سامي وايه علاقتهم بهود وقوم. الحمد لله والشهاده لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله رسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قبل يعني أنا أجيب على هذا السؤال وأود أن أذكر أن هذا الدرس أو هذه الصفحات من تاريخ الأمة المسلمة التي ترتبط بدعوة الأنبياء والرسل في جزيرة العرب صفحات تلقاها قبلنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 عشر قرن من الزمان ترسم له خطاه وهو يدعو إلى الله عز وجل ويسعى لإقامة الدين ونصرة محمد ودي محمد صلى الله عليه وسلم و. وتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل وكان ربنا سبحانه يقول لأولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف فاستشعرنا هذا المعنى ندرك أن احنا نحن معنيون أيضا بهذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ربنا علمه يعني الكثير فكان أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم يعني تعلم وتتلمز وتربى على هذا القصص لا. القرآني باستفاقها علم وفقها وعمل علم وفقها وعمل يعني وذي المهمة لأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لقد كان في قصصهم عبرة لؤل لأول. الأبصار ما ولذلك كان... كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوى لنا لأنه تأثى بالأنبياء جميعا فكان هو خلاصة الأنبياء نعم. فعندما نقتدي به فنحن نقتدي بجميع الأنبياء نعم هذا الخبر يعني ثمود يعني كما ورد في كتب التفسير ابن عاثر ابن ارم ابن سام ابن نوح وهذه القبيلة من حي من احياء العرب قبل ابراهيم عليه السلام وكان الثمود ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام الى وادي القرى وما حوله وقد مد يعني الرسول يعني اذا هم يعني هم ينتسبون اصلا او هم من أن الناجين من الهلاك الذي أهلك الله به قوم نوح قوم هود المكذبين يعني الذين نجو مع صالح عليه السلام يعني هم الذين استخلفوا في ديار ثامود بعد هلاك قوم نوح قوم هود المكذبين يعني إذا اللي بيسموه عادة الثاني ومن هنا سموا عادة الثاني وبعدن الأولى اللي هو هود عليه السلام وقومه عاد من الثانية اللي هي سموح وقاهون صحيح نعم عليه السلام نعم, نعم وطبعاً بعد إبراهيم عليه السلام يعني بعد القرن التاسع عشر يعني قبل الميلاد تقريبا يعني يعني تسعة تسع عشر وأربعة عشر بثلاثة وثلاثين ثلاث تلاف وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث سنة حتى الآن تقريبا هذا عن توقيتهم عن توقيتهم هم كانوا بعد إبراهيم عليه السلام وقبل موسى عليه السلام وقبل موسى نعم قبل موسى عليه السلام صالح عليه السلام من هو وإلى من ينتسب أيضا هو هو وإلى عاد وإلى ثمود أخاءم صالحة هو واحد منهم واحد منهم لكن من إحنا ما نملك نسبه لكن هو رسول كريم من الثلاث مئة و بضعة عشر سنوات ربنا أرسلهم إلى بني الإنسان وجاء في أعتقد بعد هود مباشرة لأنه هو بذكر قوم يعني هود وذكر قومه بذكر وجعلكم خلفاء واذكر وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلد باصطه نجد هنا ثمود ايضا يذكر واذكره اجعلكم خلفاء من بعد عاد ها يعني اذا في تذكير بانهم مستخلفون بعد ايه بعدهم هم الذين جاءوا بعد عاد وكما قلنا القرآن م. الكريم يرتب لنا يعني سيره الانبياء يعني ومن ممكن جاء هذا لا يترتب على شيء يعني عمل لكن هم على كل حد. هم من ذرية المسلمين الذين ناجوا يعني صالح وقوم من ذرية المسلمين الذين ناجوا الذين نجوا مع هود عليه السلام من العذاب يعني من ذرية قوم مسلمين نعم فمن يعني أين يعني مكانهم أين كانوا وأين نزلوا في جزيرة العرب؟ يعني هو المنطقة مسورة بالحج اللي هي يعني كما كما قالوا مشهورة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى لو فيح خريطة الآن يعني يقدمها لنا طيب يعني... أستاذ المصور، أه. هي هذه كما نرى اللي هي المنطقة اللي عندنا ذبح بالمنطقة الخضراء اللي هو ثمود، هذه بوادي القرى هي المنطقة الحجر، الرسول صلى الله عليه وسلم مر بها وهو في طريقه إلى تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، من التاسعة من الهجرة، صلى الله عليه وسلم حينما خرج لقتال بني الأصفر وهو في الطريق سبقه أصحابه ونزلوا بديار ثمود، ويعني يعني خرجوا من البئر الذي كانت تستقي منها الناقة مياه وعجنوا بها فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه يعني أمرهم بعد أن قنع رأسه وأسرع راحلته قل لا تدخلوا يعني بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باقين أو متباكين لماذا ذكروا؟ لأن لا ينزل بهم من العدم ما يزل بغيرهم يعني هو كانت الظهر يعني وهل كونهم يذهبون إلى نفس المكان الذي كانوا فيه ينزل عليهم العذاب مهر رسول عليه الصلاة هذا توجيه يقولوا قنع رأسه وأسرع رحلته حتى لم يرغب في أن ينظر إليها قالوا لأن إذا نظر إليها بإعجاب فهذا إعانا للظلم على ظلمهم الذين قتلوا الناقة وتأمروا على صالح عليه السلام ونفس الشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا وأمرهم بإن بهراقة الماء ونتعمل العجين للإبل ففعلوا يعني لم يستخدموا للعجين ولا استخدموا الماء رقوه فعزا ذكر صلى الله عليه وسلم في وادي محصر اللي هو ما بين مينا وفي الطريق إلى المزدلفة أمرنا بأن نسرع الخطى في في الحج لما قال لأن هنا نزل العقاب بأصحاب الفيل الذين حاولوا خرجوا لهم الأحباش الذين أرادوا هدم البيت العتيق فربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدان في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبيل الترميع بحجارة من سجيل؟ فجعلهم كعصر قالوا المكان فهذه محصر فناها النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إنها تقعد حتى تخيم أثناء موسم الحج إذا داخل المكان بل انه امر اصحابها من المشروع ان نسرع الخطى في وادي محسر يمكن عشان كده عندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم هو واصحابه على مكان قوم ثمود يعني قال اليوم من اراد ان يعني يمر بهذه الاماكن فليبكي او لي او يتباكى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلفتهم إذا يعني نظر أحدكم فليتذكر مصيرهم الذي يعني يستحضر العبرات والبكاء واستحضار المعنى الذي يعني إذا تأسينا بشيء فيه فليكن في الخير يعني. وهذا يعني قول الله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وخصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن ولف لا تعمل, لكن تعمل, no. فإنها تعمل ولكن تعمل قلوب التي في الصدور انها تعمل ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عاوز يقول لنا ان المفروض ان لازم تستقبل يبقى استقبال للحدث فافلا ماشين في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعني ما بيعتبروش او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور no. فاذا هو القصد العبرة والعظة العظة لقد كان في قصصهم عبرة تلك من أنباء الغيب نوعية لي ما كنت تعلمه أنت والقوم قبلها فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين كيف كان عقبة المجرمين فلم يسيروا في الأرض فقل سيروا في الأرض فانظروا يعني ما. إذن ربنا ينفذ آيات القرآن كثيرة تحثنا على السير والنظر والاعتبار, والنظر والاعتبار. وخاصة لقد كان الذين ظلموا أنفسهم لا بيعلمنا نفود لما ندخل على هذه الأماكن يعني بيكون في عز وعبر إلا أن تكونوا باكين أو تباكين فهكذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد شيء إذا ثمود قبائل عربية موطنها معروف وإذا صالح عليه السلام رسول كريم من, من من الرسل الذين بعثوا في جزيرة العرب وده ليس من التاريخ الاصطور بقى ولا التاريخ الخرافي ده جزء كما, كما من التاريخ تقول كتب التاريخ القديم كما تقول كتب التاريخ القديم يعني إذن بالتالي ده جزء من التاريخ الحقيقي ومش بس التاريخ القديم ما قاله المستشرقون ودائرة المعارف الإسلامية اللي قلت تاريخ ساوا صالح من التاريخ الأصولي وتاريخ تاريخ من التاريخ الأصولي والتشقيق في بقية لا وليس موقف السيرة بس موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب ولكن كونهم مذكورين في في كتاب الله في القرآن فهذا أكبر دليل على صحة وجودهم يعني. لكن وأيضا يجي صفحات التاريخ يعني تؤكد لأن هذا يعني ها. هو ربنا مش محتاج ل... لكن هو يعني ه... هذا تاريخ حقيقي لكن ال... ال... ال... الشيء الذي يلفت النظر أن رغم من القرآن الكريم كتابه ال... يعني لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف وما ورد في حديث لا يأتي الباطل بين يديه إن هو إلا وحن يوحى أستذة التاريخ المسلمون أستذة التاريخ المسلمون لا يأبهون لا يست لا يعتبرون القرآن مصدرا من مصادر التاريخ لحياة الأمة المسلمة من زعادة آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الشيء الخطير يعني يعني كون المستشرقون المستشرقين انهم يعني يرفضون القرآن طبعا هم سيحاسبون على ذلك بين يدي الله عز وجل يعني لكن المسلمين المسلمين عشان لما يقرخ لتاريخ الجزيرة العربية ويقرخ لتاريخ مصر منذ أقدم العصور ويقرخ لتاريخ أرض الرافدين وأرض الهند والمكة المقرمة منذ أقدم العصور يستبعد القرآن الكريم ويقرخ و... و... و... و و وما أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني يثير على نهج الغرب الذين ليسوا بمسلمين ما قال رسول صلى الله عليه وسلم كده لو دخلوا جحل ضب إلا دخلتموه قال يدون صارق الفمان فتتبعوننا سنة الذين من قبلكم فدي مصيبة عظيمة هؤلاء الذين يدعون العلم يعني هذا لما شفت كتاب من الكتب هذا يعني واحد يعني المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ولا واحد تاني اسمه صالح العلي كتب العرب قبل الإسلام ولا محمد مبروك ن وووووغير معبد العزيز السيد يعني في ناس كثيرون كتبوا في هذا التاريخ وناس على فكرة يعني ناس يعني أكن لهم يعني في تقدير واحترام الناس بالغرب العقول الضخمة دي اللي اللي تعرض عن تعتبر إن العهد القديم اللي قت مؤرخ الغرب زي سيبتين ومسكاتي في كتابه الحضارات السامية القديمة وايضا ديورانت في كتاب قصة الحضارة بيتكلم عن العهد القديم يقول متى كتب ما هي مصادره ومن الذي قام على كتابتها يقول سؤال طرحة كتب فيه خمسون ألف مجلد نتركه بعد ذلك دون إجابة يعني إذن العهد القديم غير موثق عندهم ورغم أوه. هذا يستندون إليه واعتبرونه مصدر من مصادر كتابة التاريخ ولا يستندون الى القران والسنه هذه المصيبة العظيمة هذه القضيه المفروضه وحتى اليوم موجود في في الدور العلم ما كتبه المؤرخين اليونان زي ديودور السقلي واسترابون و... و... وواحد اسمه جاجس ج... يعني يعتبرون هذا مقدم ولا يعتبرون القرآن. يقول لك ليه يقول لك ما فيش دليل مادي شيء غريب يعني شوف أنت من تنتسبون إلى الإسلام ماذا تكون النتيجة أنت ربت أجيال لا تعترف بالقرآن الكريم كمصدر يعني نذكر في كلية من كليات الشرعية في مصر على سبيل المثال العهد عهد القريب يدرس من يدرس التاريخ القديم لا يعترف بيوسف ولا موسى ولا آدم ولا كذا ونسبلهم من السر منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر إلى الكرفرن عوز أقول هنا قضية إحنا إحنا ندق نقص الخطر لا يحل الأمّة الإسلام أن يدرس ما يسمى بتاريخ تاريخ القديم وهو تاريخ الأمة المسلمة أن يدرس على ذناعه ما استبعاد القرآن الكريم وكتاب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير دكتور جمال نعود إلى قوم ثمود ودولتهم هل قامت لهم دولة دكتور جمال وما حدود هذه الدولة وما سماتها؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني أورد أخبارهم في القرآن الكريم وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيانة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ لكم خلفاء من بعد عاد إذن فهم كانوا خلفاء ولهم دول مستخلفون ولهم نعم يعني مكن الله لهم في الأرض نعم يعني مكنا لأنهم مسلم مسلمون واذذكروا اذجعلكم خلفاء زي ما ربنا بيقول واذجعلكم خلفاء من بعد محمد وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لا. بيذكرهم جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فما معالم هذه الدولة او ما معالم هذا الكيان الذي استخلفه الله في الارض يعني هو الاخبار الوارد عنهم انهم انهم كانوا ينحطون من الجبال بيوته ويبنون في السهول قصورا وده كان عندهم تقدم حضاري ومعماري وهندسي نعم يعني, يعني, يعني هو يعني قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذبت ثمود قال لهم أخوهم صالح أن تقول أن لكم أن الله وما أسألكم عليهم الأجر إن أجر إلا على رب العالمين تتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فتقوا الله واطيعون ولا تطيع أمر المسرفين وبعد كذب أصحاب الحجر المرسلين فإذا دي يا دكتور جمال بلاحظ إن يعني كلما أتى نبي ووجد قومه مكذبين يذكرهم أولا بنعمة الله وفضل الله عليهم أصلح يقولوا إيه إحنا اللي عملنا الجبال وإحنا اللي عملنا الشجر والأنهار إحنا اللي أسقطنا الـ الـ الأمطار إحنا اللي عملنا الأرض وبسطناها يعني يذكرهم أولا بنعمة الله عليهم في الصحة والأبناء والزروع وكذا ثم بعد ذلك يطلب منهم أن يكون الشكر على هذه النعم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. نعم هي هزمة. هو عشان فذكر الله لعلكم تفيحون. هو دل يعني عشان نقول لهم يعني هذه النعم اللي انتم فيها دي تستحق الشكر. كل من رزق ربكم مشكور له بلدت طيبة ورب غفور. فربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم من النبع السابقة هذه ومكن لهم في الأرض لأن كان دولة من قامت لهم كيان سياسي. امتضى أيضا داخل. نطاق الجزيرة العربية وامتد إلى أطراف الجزيرة العربية لا ندري هذه الغتنا... لا نستطيع على وجه التحديد لكن النصوص المصرية القديمة والنصوص السومرية والعراقية والسامودية والأشورية والبابلية والنصوص التي عسر عليها في جزر بح... البابلية هل معنا صورة هذا الحاجة تحب تعلق عليها؟ نعم هذه تنحطون من الجبال بيوتاً ويعني هو يعني هذا. يعني لا جبل ووو. تتخذون وتنحطون الجبال بيوتا يعني فاذكروا الله نفس يعني يعني, يعني الباب ده والكل جال بيدخل على بيت أو منزل أو كذا داخل الجبل. نعم داخل. إذن كان عندهم قوة هائلة ورائعة لضرو يحفروا داخل هذه الجبال بطبقاتها وصلابتها وقوتها إن هم يبنوا بقى. قوض ومطبخ وحمام وصارة ومش عارف ايه يعني يعملوا هندسة كده الهندسة اللي احنا بنعملها في بيوتنا دلوقتي هذا الامر اصعب واشق بكثير من البناء واذا, يعني وإذا تذكرنا ايضا ارم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وايضا ما خلفه الفراعنة على مرد مصر من قصور يعني عامر بنيان المسلات والاهرامات الضخمة صحيحين ووظفوها يعني في توظيف غير ووظفوا المال في موظائه لكن على الاقل لما نرى اهرامات ومعابد وكده عندما ارادوا ان يبنوا قبورا رأينا الاهرامات فماذا عن القصور ماذا عن القصور شاهدنا نماذج لها في انا عاوز اقول اذا يعني في ما يسمى بالتاريخ القديم كان في تقدم في مجال العلوم المادية ده مش بس في مجال العمارة ده كان في تقدم في مجال الطب وتقدم في مجال الزراعة وتقدم في مجال التجارة والمراكب التي تجوب البحار شرقا وغربا البحر الابيض والبحر الأحمر كنا نج قرانا عن رحلات تجوبها المراكب في وادي النيل لغاية الشلال الرابع نعم. في ورسومات على جدران المقابر تصور المحاصيل التي جاء جاءوا بها من هذه البلاد التي كانت بعيدة بالنسبة لهم يعني ما زال الحديث ممسونا عن هذا التقدم المادي والحضاري لقوم ثمود ولسه عندنا حديث اخر عن ال ال الناحية الايمانية بقى ايه وضعوهم فيها ولكن استأذنك نكمل الحديث عنها بعد الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل قوم ثمود كانوا يبنون المنازل الفارهة داخل الجبال وكانوا يبنون في السهول قصورا كبيرة وضخمة وكان عندهم من المزارع والنبات والبحار وكذا عندهم تقدم حضاري عالي جدا وماذا أيضا مما ينتمي إلى هذا الجانب دكتور جمال يعني ماذا عندهم أيضا من التقدم المادي والحضاري يعني يعني كما أرد في في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الشعراء قال لهم رسولهم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين نعم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين نفس الكلمات بتاع تقول عليه السلام نفس شعاي وده كلام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أتتركون فيما ها هنا آمنين ده في أمن وأمان كمان يعني كون يتحقق أمن والأمان للأمة ده احنا بنضور عليه الآن البشرية بتغحس عنه الأمن والأمان ولا تكاد تجده نعم وده من نعم التمكين وعد الله الذين أمنوا لعمل الصلاحات لا استخلفانهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى, ي... ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا بس الشرط يعبدون لا يشركون شيئا فهنا سيدنا صالح يذكرهم بأن ربنا بنعمة, بنعمة, بنعمة تتركون فيما ههون آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيب شوف بذكروا ودقج الحاجات اللي تدخل البهجه على القلب ان الانسان يكون عنده حقل يروح يزوره بلاش يملكه يكون يروح يدخل البستان وما فيه من زهور وفيه من ثمار و... وتدخل البهجه على القلوب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وطيعوا والتقوى معناها ايه يعني قول لهم الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والسعادة ليوم الرحيل فاتقوا الله واطيعوا ولا تطيع أمر المسرفين اللي يضيعوكم خليكم مع ربنا خليكم مع أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل ومين هم المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا. ودي سبب بلاء البشرية لهم الجن وشياطين الإنس لا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة ما هو هنا بقى الصراع ما هذه قصة الصراع صالح يدعو قومه إلى يعني إفراد الله وحده بالعبادة وإخضاع الحياة لمنهجه وشريعته وكمان ما يستمعوش إلى شاطين الإنس والجن الذين يريدون أن اشتلوهم عن دينه يعني, يعني إذن يعني طب قبل ما نسيب النوت دكتور جمال احنا تحدثنا عن الحضارة المادية والمباني والمعمار والزروع وكذا هذا الجانب يعني وصلوا فيه إلى درجة عالية من التقدم والرقي ولكن هل كانوا على نفس الدرجة من الرقي الايماني لا يا اللي سبحان الله مع التقدم العلمي سبحان الله والذي كانوا عليه مش بس تقدم في مجال الزراعة والصناعة والطب وده مش مش منذ هذا العصر ده منذ قبل لما رساله نوح عليه السلام قدرنا أن نعرضها في تاريخ أرض الرافدين نجد وقد خلقكم الأم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم إلى آخر مورد في سورة نوح عليه السلام يعني إذا تقدم في علم الفلك وتقدم في علم الطب والتشريح يعني تقدم كبير ويعني إذا مش العصر ظل عصر الحصول الحجرية القديمة اللي كان الانسان بيعيش على الجامعة والالتقاط وما كانش يعرف ازايه وما كانش يعرف التقويم واخترع التقويم عن ربنا هو اللي علمه التقويم ما. فالفكرة كانت التقدم يعني اللي بيقرى التاريخ هو قصيرة ادم عليه السلام وعشر قرون على الاسلام ونوح عليه السلام والطوفان وما بعد الطوفان الانبياء والرسل تقمة في التقدم يعني الحضارة يعني نقدر نقول دي الحضارة الإسلامية في أبهى مظاهرها طيب هذا عن الحضارة الإسلامية المادية برضه. دكتور جمال ولكن ال الإيمانية الجانب الروحاني واستجابته لدعوة الرسل شوف سبحان العقول هذه التي نهضت بأمتها في المجالات المادية في ارتكاسة في الجانب الروحي يعني هل هناك ارتباطه دكتور جمال يعني هل التقدم الحضاري وكثرة المال والملك هل كل هذه الأمور على علاقة عكسية مع الإيمان أنهم يخافون على زوال ملكهم مثلا كما كان يفعل الأغنياء دائما مع مع الأنبياء نعم يعني قد يكون هذا جانب من الأمر لأن تلقى دائما للمال المستكبرين اللي يعني القضية يكشف عنها موقفين وهدهد سليمان لما رجع إلى سليمان السلام من سبق وقال له جئتك من سبق بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرف عظيم وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون هل لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يعني إذن هنا ده نموزج الناس أوت... أوتيت من كل شيء ولها عرش العظيم، ملك عظيم ملك السابق لكن الهدى الشيء اللي أعار التفاته بدل ما يسجدوا للمنعم ويعلن الإسلام لرب العالمين إذا بهم يسجدون للشمس من دون الله ضحك خلي فلك وزين لهم الشيطان يعني إذن في قصة الصراع الشيطان اجتالي الأم عندي ما عادكش تعرف رباه سبحانه وزيناهو الشيطان وما كم يعملون وبعدين في النهاية يقول لمن ينبغي أن يكون السجود والركوع لله الواحد القارئ ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبئة في السماوة الأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إله رب العشرين عظيم فهنا سيدنا سل... يعني هل م... الشاهد هنا أن هؤلاء لأن عندهم ملك عظيم كان هذا الملك يملأ القلوب والنفوس فصدهم عن ذكر الله ده في الجانب لكن هو طبعا يبدو أنه يعني بعده كانوا بعيد عهدٍ بالتوحيد اللي كان في جزيرة العرب، لأن هذي في الدولة السباعية النموذج اللي بتكلم فيه الدولة السباعية في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد، لكن بالنسبة لسمود وصالح دا بعد إبراهيم عليه س يعني قبل إبراهيم أو عليه السلام قبل موسى, موسى عليهم عليه وبعد إبراهيم عليه لا هي نرد قبل إبراهيم عليه السلام قبل إبراهيم هو قبل إبراهيم عليه السلام قبل إبراهيم شيء قبل إبراهيم عليه السلام وطبعا وقبل برضه موسى عليه السلام وقبل موسى عليه السلام وبعد على... نوح عليه وبعد نوح عليه السلام نعم. لأن زكروا الم... مؤمنين فرعون ذكروهم به فإذا نلاحظ هنا في يعني إرتكاس العقول ومعن يعني يعني رب الصحبة يقول وجعل لكم والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السامع والأفصارة والأفئذة لعلكم عليكم تشوئوها ودي وسائل تحصيل العلم وسائل تحصيل العلم وعشان كده المشركون يوم القيامة يعتذرون به لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفتنا بذنوم يا فزاد فإذا الشاهد أنه طبعاً أصحاب ال ال ال الجاه والسلطان يشكلون قطاعا ضخما من الرافضين لمنهج الله وشرح انظر حاولك في الغالة من الهام انتوطع أكثر من فرد العالم الغربي الآن نعم no. الضلال فين أو او غير الغرب يعني في اعلام تزال رقعة الأرض الضلال فين ليس بين الفقراء والمساكين والغلب no. نعم الا في وعندما دع الرسول صلى الله عليه وسلم قومه كان كان الـ الـ الفقراء هم الذين يعني يدخلون الدعوة وده عشان كده قال اعتقد هرقل لما في الحديث الذي رواه ابو سفيان بيقولوا بيتبعوا مين عليه القوم ولا قال الفقراء قالوا الفقراء ان هم اعوان الانبياء اعتبراها رقيا علامة الان. من علامات نبوه محمد, محمد صلى الله عليه وسلم وان كان على الجانب الاخر لا ننسى ان عثمان بن عفان رضي الله لا. عنه وارضاه هو الذي جهز جيش العسره وبين روما الذي اشتراه من اليهودي وجعل للمسلمين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورضي ولكن هؤلاء يعني سمات وعلامات كده قليلة في وسط الصحابة هذه هذه حقيقة هذه حق ما فيهاش كلام كلام صحيح إذا فهم تقدموا ماديا تقدما عظيما قوم ثمان بس في نفس الوقت نعمل الصالح يد الرجل الصالح يعني إحنا لا نعز هذا ليس الدعوة ليس دعوة للفقرة ليس دعوة للفقرة يعني في ذي قدير أسأل الله أن يهبان المال الصالح وأن يبارك لنا أيوة نعم نعم نعم. إذن فتعرفنا الآن على الجانب المادي بالنسبة لقوم ثمود وأنه كان عاليا وراقيا أما الجانب الإيماني فكان ضعيفا نريد أن نقترب منهم أكثر دكتور جمال في جوانبهم الفكرية كيف كانوا ماذا عن أفكارهم وماذا عن عقيدتهم وماذا عن الجانب الاجتماعي مثلا عندهم يعني, يعني يعني اعتقد نقف مع النص القرآني هيكشف لنا عن كثير من الجوانب جميل فيعني ال... ال... ال... ال... ال... النص اللي قاله ربنا واما ثموت فهديناهم فاستحبوا العم على الهدر عشان يكشف طبيعة الناس دول دي, دي حاجة و... و... وث... وفي ثموت إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم دي موقفهم من الإسلام وعدين ربنا يقول كذبت ثمود المرسلين وال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وايضا في نفس الوقت نجد انهم يعني زي ما الحوار الذي جرى بينه وبين صالح عليه السلام يعني بدايه هم مفسدون وهم بعيدون عن دين الله سبحانه وتعالى واستحبوا العمل الهدا اه ما هو ما هو هنا العمى هنا بمعنى الكفر مثلا يعني ومش شايفين يعني اعتقد استحبوا يعني شو واحد يحب العامة على الهدى؟ ما هو صخلاف الهدى الضلال؟ فهم استحبوا الضلال وآثار الضلال على أن ودي بلاء شديد ربنا عافينا وإياكم يعني نستحب العامة على الهدى فهنا الفضل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إلهين غيره قد جاءتكم بينته من ربكم من ربكم هذه ناقط الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إجعل خلفاء بعد, بعد عاد وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولة قصورا وتبحتون الجبال بيوتا فذكروا إلى الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا الكبر الكبر اللي أدى بطرد آدم من طرد البليس من الجنة قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعف إلا أسلموا لله رب العالمين. قال الملأ الذين استكبروا من خوف صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم الناس اللي أسلموا الكبراء بيقولون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قال المستضعفون قالوا إن بالذي أرسل به مؤمنون احنا أسلمنا لله رب العالمين. قال الذين استكبروا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ يعني شوف هكذا يعني هكذا بدون موراه وبدون طيب خلاص كفرت خليك في نفسك إذا بوليتم فاستاتروا يعني. إذا بوليتم فاستاتروا آه. لكن شوف هنا ما لنا بقى يعني القر يعني هي الحرب على الله وعلى الرسول نعم قره شديد للإسلام ونلمح هذا في عالمنا المعاصر شخصيات تاجر كذا، وإلا يكره الله ويكره الرسول ويكره الدين ويكره الشرائع ويكره الخير للناس. في ناس فعلا فيه كده يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا. فعازى يقول هنا قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. وفي قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النمل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحة ان اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قالوا قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعل لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك احنا بنستفله بنشوفك فاحنا وجه البعيد وجه شؤم بنتشائم بنتشاء قالوا يعني رغم انه قال لهم كلمتين حلوين لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون مش عارفين رحمة ربنا لولا تصدقونه نفس المعنى اللي اللي قالوا قوم فرعون لموسى عليه السلام ان عندما يعني يأتيهم الخير يقولوا آه هو ده دا, دا تبعنا لكن عندما ت تأتيهم الآيات طيرنا طيرنا موسى نعم فنفس الله يعني طيرنا لموسى نعم نفس الموقف يعني يعني قالوا ف سبحان الله يعني هو نفس المعنى الذي موسى كانوا طيرنا بكابو منعه وقالوا يا موسى دعوا لربك بمعاهد عندك لئين كشفت عنا لنؤمن لنؤمننا لك نرسلنا معك بنا إسرائيل فكان لما يدعو ليهم وربنا يرفع عنهم برضو ينتكسون وتبتدي تظهر مشكلة الجراد والقمة والضفادع يطيروا بموسى وبمن معه هنا الحكاية الموقف يتطيروا يقولوا اتطيرنا بك وبمن معك رد عليهم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون أنتم تمتحنون الآن ما. تختبرون يعني في كان الصديق اسمه لما كان يشوف من الحاجات اللطيفة اللي كان يقولها لما يشوف حد يشوف أخ ملتاح في الصباح كده يقوله صباح بوش مين النهاردة مجرد أنه هو مع انه بيحتدر اجل مستنى بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او يشوفوا رأى منتخبة مثلا يعني, يعني فعلا بيتطيروا ويقول لك يعني لا يحب هي مشكلة دي مشكلة المجتمعات مكرورة يعني عاوز اقول مش, مش ده عصر وانتهى او قوام كانت لهم طبيعة خاصة وانتهت قصة الصراء لم تنتهي فعشان هنا هناك حق وهناك باطل وهناك فتنة واختبار وهناك نبي يدعو الى الحق وهناك شيطان يأخذ بأيدي الناس إلى الباطل هو هو يعني عناصر الحياة موجودة دكتور جمال منذ آدم وحتى قيام الساعة نفس العناصر نفس العناصر عشان كده هنا بقى يعني مع استمرار الدعوة وتواصلها طلبوا آية بينة من موسى من من, من صالح السام يقول رب العالمين لما قال قد جاءتكم, جاءتكم بينة من ربكم هذه ناخة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب لي. بدايةً يا دكتور جمال موضوع الناقة ده يعني هما هما طلبوا ناقة ولا طلبوا بينة وخلاص؟ لا هما يعني كما ورد في كتب التفسير انهم طلبوا في صخرة معينة ان يخرج منها ناقة عشرة ويكون معها فصيل عشان يصدقوه لا طلبهم خايف. فه يعني زي ما يعني قال, قال هذه ناقة لم في المقال لهم. طيب استاذناك نعرف كيف خرجت الناقة وما مواصفاتها لأن الن يعني النوق ك كثيرة ولكن كون دي تبقى معجزة أكيد لها يعني ما يميزها عن باقي النوق استاذناك نأخذ مواصفات الناقة وما الإعجاز فيها بعد الفاصل وشاهدنا كرام نلتقي بعد الفاصل لنكمل سيرة صالح عليه السلام. أهلا بكم من جديد أستاذنا دكتور جمال قلنا إن يعني النوق كثيرة ولكن كون هذه تكون معجزة فأكيد لها ما يميزها يعني هي مختلفة عن باقي النوق ما الاختلاف فيها يعني هو إن كان لها شرب قال هذه ناقة الله لكم فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم قالوا الوصف بتاعها إنها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم اليوم كان البئر هي تشرب الناقه لوحدها تستقي منها نعم. تشرب ال... من ال... اليوم اللي والناس اليوم اللي ما يشربوش فيه يشربوا لبن الناقه دي الايه ان الناقه لا يوم تشرب من البئر وفي نفس اليوم ده هيش هم يشربونا ايه من لبنها من لبنها لها شرب لكم شربوا يوم المعلوم فادي لها... لكن كشكل او مواصفات هي ناقه كاينقه لا هي ناقه قالوا لا ما تشوف لي مع ناقب هذا الحجم وهذا الشكل الشك تشرب لها شرب لكم شربوا يوم ما كونوا تشرب الماء كله في كله. يوم وتحديدا وتفضلع منه يعني كان, كان قال يخرج ذلوا كذا طلبوا مصالح سألوه أن يأتيهم بآية واقتروا حوه عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم وهي صخرة متفردة في ناحية الحج ده من باب التعجيز انها بتاع. تطلع من هنا من الصف طلبوا منه ان يخرج لهم من ناقه عشره تمخض هتوضع كمان في حالة الوضع فاخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لان اجابهم الله الى طلبهم الى طلباتهم لا يؤمنون به ولا يتبعوننا زي ما قال بنو اسرائيل قوم فرعون لموسى اذا ادعوا ربك يدفع يعني عن هذا العذاب وإنه لو رفعت هذا العذاب لنؤمنن لك ونرسلن معك بين إسرائيل فهنا بيقول لهم خلي بالكم إذا أنتم يعني جاءت هذه الآية ولم تستجيبوا هيقع عليكم غضب من ربنا سبحانه وتعالى فلما عطوه على ذلك عهودهم وموثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودع الله عز وجل يعني شوف طلب ما قالش حاضر ليس له إلا أن يدعو الله لا لا عز وجل يعني بيصلي يعني عاوز أقوله يقيم يقوموا في عائر الإسلام فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها إن كمسل فعند, فعند, فعند ذلك أمن رئيسهم ومن كان معه على أمره وأقامت الناقه وفصيلها بعدها بين أظهرهم مده تشرب من بئرها يوما وتدع هذا البئر لهم يوما ما. يعني ان هم يشرب يوم بعد يوم من البئر وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون مشاء أوعياتهم ما شاءوا من اوعيتهم ووانيهم وكان يعمل المنظر منظر عاوزين تعجيز الجيز ولا اللي عندك حتى لو مش يحتاجوها هو عاوزين يحجزوا زي الناقة دي اللي تسقي قوم بأكملهم فدي كانت معجزة حد ذاتها فطبعا قالوا في ولكن هل أثمرت هذه المعجزة وآمنوا جميعا أم أن الذين آمنوا قلة كالعادة لا يعني هو في ناس آمنوا وطبعا دايما أهل الحق قلة يعني ولم يقف الأمر مش عند الإيمان فقط أو عدم الإيمان فقط هما بدأوا يتآمرون على قتل الناقة نعم. وبدأوا يتآمرون على قتل صالح يعني إذن الصراع هنا بدأت اتخذ منحا جديدا نعم. ولكن نعم. هم لم يستطيعوا قتل صالح عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى لم يكن ليدع نبيه هكذا يقتل ولكن بالنسبة للناقة هل قتلوها؟ يعني يعني كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى قالوا يعني ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين إذن إذن وقالوا بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا في يعني في موقع آخر من الكذبة ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذن لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل, المحتضر كل شرب المحتضر فتع فكل شرب محتضر ثم أعوذ بالله سمين عليهم الشيطان الرجيم إذن فالشاهد من هذه الآية دكتور جمال أنهم عقروا الناقة وقتلوها ومن هنا استحقوا عذاب الله تبارك وتعالى نعم يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لكن أنا عاوز أقول إن إذن الجريمة إن مجرد يعني في في الخبر في التفسير يعني حقيقة خبر على جانب كبير من الأهمية إن كان في سيدة تكره صالح عليه السلام وتكره الإسلام هي التي تدخلت لدى المجرمين لكي يعقلوا النقل كما ورد في, في, في, في, في العين ان يقولوا ان سبب قتلها امرأة منهم يق... تكن ام عثمان كانت عجوزا كافرة وكانت مش الناس عدوة لصالح عليه السلام وكانت لها بنات حسان ومال جزيل وكان زوجها احد رؤساء ثمود مش بس المرأة دي والمرأة اخرى يقالوا لها ذات حسب ومال المهم يعني برضو كانوا من الفئة الغنية ذات المال وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانت تجعلان جعلا لمن التزم لهما بقتل الناقة. يعني إذا تدخل العنصر النسائي هنا، إلى إيه لقتل الناقة، للبلاء اللي, اللي ينزل في المفاس، فدعت صدى رجلا يقال له فلان، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى. فدعت ابن عم لها يقال فلان، ف... فأجابها إلى ذلك. المهم وفي مقابل أنها تزوج أحدهم، فيقوله. فرصدوا الناقه حين صدرت عن الماء وقد كمن لها فلان في أصل صخرة على طريقها وكمن لها فلان فمرت على فلان فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها عضلة ساقة وخرجت وأمرت ابنتها فسعرت ف يعني ال بدأت تشجع الطرف الآخر المهم فدخل الشخص الآخر فكشف عن عرقوبها بالسيف فخرت ساقطه الى الارض ورغت رغاه واحده تحذر ثم طعن ظعنت في طعن في لبتها فنحرها هنا وانطلق فصيلها حتى ابل اتى جبلا منيعا فصعد اخلى ثغره فيه ورغى المهم فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناغه وبلغ الخبر صالحا جاءهم وهم مجتمعون دخل عليهم نقيتهم ايه اجتمع قتلوا قال لهم تمتعوا فخلصنا, فخلصنا مما سبق أنهم ليس فقط آمنوا بصالح عندما جاءهم بهذه البيينة التي طلبوها ولكنهم رفضوا وقتلوا هذه البيينة اللي هي الناقل يعني انتقلوا من دون الحوار نعم ممكن يكون في بعض الأحيان هادف وبناء نعم إلى, إلى التعدي والإجرام بقى. إلى القتل وإذا أنكر بك الذين كفروا زي محمد وزي ما حصل مه مهامس حسن وإذا أنكر بك الذين كفوا ليوس بتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذا أنكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نعم. فهنا تآمروا وقف الأمر دل أن عجزتهم رب طالبوا آية ربنا أعطاهم آية طيب هيك بتقول بس سيدنا صالح جاءهم وهم مجتمعون فماذا فعل معهم يعني قال انتظروا في يعني تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ثلاثة أيام يجي العقاب يقولوا في اليوم الاول كما القوم بدأت يحصل وجوههم اليوم الاول كانت وجوه مصفرة وبعدين تاني يوم الوجوه كانت محمرة ثالث يوم الوجوه كانت مسودة وندل هنا العذاب زي ما يقول ان ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر لا. يعني اذا ايه يعني هنا العقاب يعني هوطر القوم فأصبحوا في دارهم جاثمين. يعني إذاً الجزاء هنا كان يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها وهي قضية قتل الناقة ولم يقف الأمر عند قتل الناقة ولكن نهت عدوه إذاً لمحاولة قتل صح قتل صاحب الرسالة صالح عليه السلام. صالح عليه ساء ولكنهم لم يستطيعوا ذلك يعني لم يستطيعوا لأن لا. ربنا سبحانه وتعالى لما جرى صالح ذكرهم بالله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك بمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفنون وكان في المدينة تسعة طرط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وتقاسموا بالله تسعة رهط هنا المقصود صوت تسعة أشخاص تسعة عن بدون تسعة بي هاي تسعة رهط يفسدون الأرض وتقاسموا بالله يعني يعرفوا ربنا يقسموا <تصفيق> بالله لا نبيتنا هو أهل هل ما أقول ثم لنقولن لوليهما شهدنا مهلك أهله وإن الله صدق لا أعرفش حاجة عن الله ربنا سبحانه وتعالى هل يترك رسوله لهؤلاء القتلة لهؤلاء المجرمين هذه قصة الصراع إذن اللي بيديرها مين الله سبحانه. ربنا. رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال يعني من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وهذا آه. ليس وليا ولكنه نبي آه. وخلي بالك القصة دي تطلع على مسامع النبي الوحح ينازل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم في طول المرحلة الدعوة في المرحلة المكية ينزل هذا الخبر من السماء عشان يقول له انزل يا محمد هو ده طريق أصحاب الدعوات no. أن صاحب الدعوة قد يتعرض لمحاولة اغتياله ويتعرض للتشويه سمعته قد يتعرض من منهاج الله للتشكيك فيه لكن هو ده طريق أصحاب الدعوات يا محمد no. oh. ولكن خلي بالك أن الأجل بيد الله والرزق بيد الله هو الذي يدير الحق أو يدير المعركة بين الحق والباطل هو الله رب العالمين وتقاسموا بالله هو أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وأن لصادقون ربنا سبحانه وتعالى يقول ومكروا مكرا شوف ربنا تعالى التعليقي بالقرآن كده أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم كتاب ينطقون قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون لقد كان في قصصهم عبرة للأول الأبناء يعني إذا الله تعالى هنا يخبرهم أن هذا المكر وهذا التدبير أنا أعلم به. ولي تدبير آخر وهو الذي سوف يتم والنصر لله ولأنبياء عشان كلا بعد ما جاء الخبر فانظر مقرار بن سبحانه تعالى في آخر الآية فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم قومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا مدين صالح إن في ذلك لآيات لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقوىون وعلى رأسيهم صالح عليه صالح عليه السلام هدول اللي بسموم عادة الثانية نعم. اللي هم جاءوا بعد عادة الأولى يعني إذا ما الذين ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم هم المسلمين المسلمين يعني دا تاريخ الأمة الإسلامية نعم. عادي هود أدم من... يعني المسلمين مكن الله لهم غير المسلمين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا مع صالح عليه السلام كيف كانت نهايتهم وكيف كان اهلاكهم يعني ما هذا حل... يعني ما... ما أن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر واما ثمود فذين فاستحبوا العمل الهوى فخذتهم صاعقة العذاب الهوني بمكان يكسبو. ما نقصد الصاعقة كل... أو؟ صاعق ورشفة يعني ووو وسمة و... يعني اتبعتها يعني شهب او صواعق من السماء كان في انفجارات بركانية يعني وكانه بركان وانفجر لا انا بقى يعني ارجو ان احنا لا, لا, لا أنا أقول هذا الكلام حتى تصحح لا لا, لا لا, أصل... لا, لا, لا, لا لتقر هذا الكلام انا ما, ما ما الذين ما كتبوا التاريخ التاريخ القديم ماذا فعلوا يقولون انه عشان يبررون ايه بيقول لك ان اللي حصل لقوم صالح ده كان صواعق بركين نعم يعني مش مش انتقام من السماء تفسير يعني مادي ده اسمه التفسير المادي التاريخ نعم. وده في تفسير القرآن العظيم اللي كتبوا عن أصحاب الفيل معذرة نقول حتى وإن كان بركانا هو من الذي أرسل إليهم هذا البركان وفجره تحتهم طيب ما هو قوم هود أرسل الله عليهم ريحا طب ما هو الريح حاجة مادية شايفينها بتهلكهم ولكن من الذي أرسل هذه الريح أما الطير الأبابيل شيء مادي هو تشايفينه وبيرمي حجارة وبتموتهم شيء مادي ولكن من الذي أرسل هؤلاء الطير ومن الذي سخر هذه الحجارة الصغيرة تقتل نعم لكن والله وأص... أنا أريد أن أذكر هنا بشيء مهم إن حتى في التفسير في عصرنا الحديث نعم. العلمانيون كلهم وهم يفسرون القرآن الكريم والأحداث التي وقعت يعني في خبرين عشان نتبين الحقيقة التزوير والتشويه إن قالوا لما لما هم يفسرون سورة أصحاب الفيل فأرسلنا عليهم طيرا أذابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصر مأكول يعني هلاك لا. التفسير العصري اللي بيسموه التفسير العصري اللذ أنزلوا وأصابهم مرض الجذري مدر مرض الجذري وانسحبوا عن مكة ومازلوا في الطريق وشتري. يعني أنكروا كل هذا الكلام الطير الأبابير والحجارة ده مرض مرض الجذري مش عاوز أتكلم عن شخصيات ما عرفش أنك المحمد عبدو أو محمد رشيد رضا في التفسير مش يعني هذا التفسير اللي هو اللي مرض الجذري الذي نراه هذه الأيام وده اللي أصيبه بيه وحاجة تانية فيما تصل بليار سد مأرب فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أقل خمط وأثل وشيء من صدر القليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي الكفور ألو سبب انهيار سد مأرب مش عقاب رباني لأدى الناس عجزوا عن صياناته فانهار السد واحترقت الجنتان دي القضية الهدفة التشكيك في القرآن وعجزة الإسلام نعم ولكن إهلاك قوم صالح كان ب هذه الصيحه يعني نسميها ايه يعني اذا يعني ياكل بركان او او زلزال يعني فخذهم ف... العذاب ان في ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في غد ان ارسلنا عليهم صيحة واحدا فكانوا كاشيب محتضر وفي في ايات اخرى ربنا قال فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ويقول سبحانه وتعالى ايضا كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ ثم يأتي برضو قول الله سبحانه وتعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لهم المرصاد لا. وفيه أيضا عاد وتمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين لكن ربنا سبحانه وتعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب المعنى كده واضح يعني المهم أن الصيحة أخذتهم يعني شيء ما جعلهم جميعا يموتون في وقت واحد ونجى الله صالحا ومن آمنوا معه أنا أستأذنك أنا أعرف أن حديثنا عن صالح ما زال يحتاج وقتا آخر والدروس المستفادة منه ما زالت تحتاج وقتا آخر ولكن أستأذن حكذا نرجع هذا الحديث للحلقه المقبلة لان وقتنا خلاص انتهى وفي نهاية هذه الحلقة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ونسأل الله ان يجعل هذه الخطوات وهذه الكلمات في ميزان حسناتكم وحسناتنا وحسنات المشاهدين انه لذلك والقادر عليه ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى ان نلتقي في حلقة اخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته